وجمع قدر وقيل نسبة إلى بيع القدور وقيل نسبة إلى بلدة من من بلاد العراق الى بلده في العراق تسمى بهذا الإسم هذا العالم صاحب هذا المتن والذي ينسب هذا المتن له ولد رحمه الله تعالى سنه 62300 للهجره وتوفي رحمه الله تعالى سنه 2840 للهجره وهذا العالم أو القدوري احمد بن محمد القدوري رحمه الله عالم كبير من علماء المذهب الحنفي وايضا هو من محققي مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى وسياتينا ان شاء الله ان هذا المتن يعتبر احد المتون الاربعه المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفه وسياتي ان شاء الله شيء من ذلك هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى <تصفيق> تتلمذ كغيره على جمله من العلماء وله ايضا جمله من التلاميذ الذين اخذوا عنه علمه فمن الذين تتلمذ عليه والده رحمه الله محمد ووالده عالم كبير من علماء الحنفية فيؤخذ من هذا أنه نشأ في بيت علم فاذا كان والده عالما فاننا سيكون علم هذا الوالد له أثر على ولده على ولده كذلك ايضا ممن أخذ عنهم ابو الحسن القدوري رحمه الله تعالى أيضا ابو عبد الله الجرجاني من علماء الحنفيه وكذلك أيضا ابو بكر المؤدب وابو الحسن أو ابو الحسين الشيباني الى اخيره وله أيضا جملة من التلاميذ وايضا له جملة من التاليفات كلها في تحقيق مذهب الامام بحنيفه رحمه الله تعالى من مؤلفاته هذا المختصر الذي بين ايدينا وكذلك أيضا من مؤلفاته كتاب التجريد وكذلك أيضا شرح مختصر الكرخي وكذلك أيضا من مؤلفاته تقريب الفروع الى اخره هذا المتن الذي بين ايدينا يتميز بميز نعم يتميز بميز من هذه المياز سهوله الالفاظ الفاظه سهله ومعانيه واضحه وهكذا ايها الاحبه كتابات المتقدمين الغالب انها تتميز بهذه المياس سهوله الالفاظ ووضوح المعاني فإذا قرأت مثلا في مختصر في مختصر الخرق وهو أول اول متنolf في مذهب الامام أحمد رحمه الله تعالى تجد هذه السهوله تجد أن الالفاظ سهله وان المعاني واضحه خلافا لما مشى عليه بعض المتأخرين عند تاليفهم لشيء من المتون تجد انهم يقلقون عباره المتن حتى أنه يحتاج إلى تحليل هذه العباره وتفتيتها ونحو ذلك لكن هذا المتن كما سياتينا ان شاء الله سنلحظ عليه أن الفاظه سهلة وان معانيه واضحة وانه يستطيع أن ياخذه طالب العلم المبتدي وكذلك أيضا المنتهي فهو يحتاج إليه المنتهي كما أن المبتدي يتربى عليه أيضا من ميز هذا المتن أنه على المعتمد من مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فالمؤلف رحمه الله تعالى مشى على ما هو المعتمد في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فإن حصل شيء من الخلاف بين أئمة الحنفية ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن فانه يذكر هذا الخلاف وهذا ليس كثيرا الغالب أنه مشى على قول واحد هو المعتمد في مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله تعالى أما مكانه ال... وسبب يقال في سبب تاليف هذا الكتاب أن الخليفة العباسي القادر بالله أمر كل عالم من علماء المذاهب الاربعه بتاليف متن في نفس المذهب فالقدوري رحمه الله تعالى ممن أمره القادر بالله الخليفه العباسي في تاليف هذا المتن في مذهب الامام بحنيفه رحمه الله فالف هذا المتن كما أن الموردي رحمه الله الف كتاب الاقناع وكذلك ايضا القاضي عبد الوهاب الف مختصرا في مذهب المالكيه إلى اخره هذا المتن الذي بين ايتينا مكانته في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله عالية اذ إنه أحد المتون الأربعة المعتمده في مذهب الامام ابي حنيفه المتون المعتمده في مذهب الامام ابي حنيفه أربعة هذا المتن متن القدوري رحمه الله تعالى وكذلك أيضا كنز الدقائق والوقايه والمختار هذه المتون الأربعة هي المتون المعتمدة في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى هذه المتون جاء الحلبي رحمه الله تعالى وجمع هذه المتون في كتاب اسمه ملتقى الابحر جمع هذه المتون الاربعه جمع متن القدوري كذلك ايضا الوقايه والمختار وكنز الدقائق جمعها في كتاب اسمه ملتقى الأبحر ملتقى الأبحر هذا شرحه في كتاب اسمه مجمع الأنهر <تصفيق> وسبقا نتكلمت عن عن كتب المذاهب الاربعه في لطلاب الجامعه الاسلاميه وهذه الدروس يعني تكلمت كيف نشأ مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكيف حصلت كتب المذهب الحنبلي وايضا الحنفي وكذلك أيضا تكلمت عن تسلسل تاليف كتب المذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى في دروس في اربعه ايام في مجالس في اربعه ايام لطلاب الجامعه الاسلاميه وهذه الدروس موجوده على شبكه العالميه فما نحتاجه ان يرجع اليها ففيها سرد لتسلسل التاليف في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى شيء من الاختصار مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله الامام ابو حنيفه رحمه الله كبقية الأئمة لم يكتب مذهبه الإمام الذي كتب مذهبه هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الإمام الذي كتب مذهبه اما الامام مالك رحمه الله تعالى فله كتابات على الموطا لكنه لم يكتب مذهبه كما كتبه الامام الشافعي وكذلك ايضا الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا الامام ابي حنيفه رحمه الله فكيف تكون مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وهو لم يكتب شيئا من مذهبه تكون مذهبه عن طريق تلامذته يقال بان الذين اخذوا على الامام ابي حنيفه رحمه الله وتلامذه الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ما يقرب من 700 تلميذ واشهر هؤلاء التلاميذ اربعه هؤلاء التلاميذ 700 اشهرهم اربعه ابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن هذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي هؤلاء الاربعه هم أشهر تلاميذ الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وأشهر هذه هؤلاء الأربعة اثنان ابو يوسف ومحمد بن الحسن ثم بعد ذلك ياتي بعدهم زفر ثم بعد ذلك الحسن ابن زياد اللؤلؤي انتشر مذهب أبي الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وكذلك أيضا تكون عن طريقه تلمذين يعني اشهر من عمل على نشر مذهب الامام ابي حنيفه وتكون هذا المذهب هو إنما هو عن طريق تلميذين من تلامذتي هما ابو يوسف رحمه الله تعالى وكذلك أيضا محمد بن حسن الشيباني ابو يوسف كان قاضيا لثلاثه من الخلفاء العباسيين كان قاضيا للمهدي والهادي والرشيد وكان لا يعين في القضاء الا من كان على مذهب الامام ابي حنيفه فاصبح القضاه كلهم القضاة كلهم اصبحوا من الحنفية فكان هذا عاملا لانتشار مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله كما أن الـ الـ إذا كان القضاة من الحنفية فان ولا الخلفاء سيقول لهذا المذهب فكان ذلك عاملا لانتشار مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى في أكثر بلاد العالم الاسلامي واما محمد كما ان ابو يوسف ايضا له شيء من التاليف لكنه ليس كمحمد بن الحسن ذهب الخراج الى اخره لكنه ليس كمحمد بن الحسن محمد بن الحسن الف كتب ظاهر الروايه وكتب ظاهر الروايه سته كتب ظاهر الروايه في هذه الكتب جمع رحمه الله تعالى فتاوي الامام بحنيفه وكذلك ايضا فتاوي شيخه ابي يوسف فتاوي شيخه بحنيفه و وكذلك أيضا ما يراه هو جمعها في هذه الكتب السته هذه الكتب تسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية الجامع الكبير الجامع الصغير السير الكبير السير الصغير المبسوط الزيادات هذه الكتب السته من جاء من علماء الحنفية هو عيال على هذه الكتب يعني إنما حصل التاليف على هذه الكتب السته كتب ظاهر او ما يسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية أول اول ألف عند الحنفية هو متن الطحاوي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك توالت التاليف في مذهب الإمام ابي حنيفه وكما اسلبت سابقا بينت كيف حصل التسلسل في تاليفه وفي التاليف في مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى وان المعتمد في هذا المذهب هي هذه المتون الاربعه التي اشرت إليها ومن هنا ياتي اهميه هذا الكتاب الذي ندرسه وهذا المتن الذي بين ايدينا فان اهميته ومكانته ظاهرة جدا اذ انه أحد علماء اذ انه أحد المتون المؤلفه أو المعتمدة في مذهب الإمام ابي حنيفه رحمه الله تعالى هذا المتن له شروح ولا اعرف اللي قرات في من شروحه قديما وحديثا هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي المتوفى سنة 800 للهجرة وهذا هو الشرح المطبوع الآن الشرح المطبوع الموجود هو شرح الجوهرة النيرة للحدادي كما أن هناك شرحا لعبد الغني الغنيمي المتوفى سنة 980 و 200 و 1000 وكذلك أيضا المراقي أيضا له تعليقات على هذا المتن قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتب يظهر أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يكتب مقدمة لكتابه ولهذا جاء في صدر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الشيخ الإمام الاجله ابو الحسن الى اخره فهذا الكلام انما هو ممن روى هذا الكتاب عن مؤلفه رحمه الله تعالى وعلى كل حال سواء كان هذا قول البسملة سواء كانت من المؤلف او من تلمذه الذي روى عنه الكتاب هذا المتن بدا بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدا كتبه بالبسمله والبا في قوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور والجار والمجرور لهما متعلق وهذا المتعلق عند العلماء يقدر بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام يقدرونه بفعل محذوف فاذا اردت ان تقرا بسم الله التقدير بسم الله اقرا بفعل محذوف ويقدر بما يناسب المقام لأن تقديره بما يناسب المقام هو ادل على المراد ويقدر بفعل لان الأصل في العمل هو الافعال وايضا يقدر مؤخرا تبركا بالبداه بسم الله عز وجل وقوله الله الله اصلها الاله حذفت الهمزه وادغمت اللام في اللام وهو علم على الباري سبحانه وتعالى وهو اعرف المعارف ومعناه الذرببيه والالوهيه على خلقه اجمعين فالله معناه ذو الالوهيه والربوبيه على خلقه أجمعين الرحمن اسم من اسماء الله المختصة به ومعناه ذو الرحمه الواسعه الرحيم اسم من أسماء الله ومعناه ذو الرحمه الواسعه وقال الحمد لله الحمد فسرت بتفاسير وأحسن شيء ما فسر به شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما فإذا قلت الحمد لله فانك تقول أصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك وقوله لله الحمد مختص بالله يعني الحمد المطلق الحمد المطلق هذا مختص بالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته ويحمد على كل اسمائه ويحمد على كل أفعاله اما الحمد المقيد فانه يقول للمخلوق فالمخلوق يحمد على فعل دون فعل وصفه دون صفه وقال رب العالمين العالمين الرب هو الخالق المالك الرب هو الخالق المالك الامير والعالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله عز وجل والعاقبه للمتقين يعني حسن المرجح انما هو للمتقين فالمتقون لهم الجزاء الاوفى والثواب العظيم عند الله عز وجل والمتقون جمع متق والتقوى هو فعل الاوامر واجتناب النواهي ان يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقائم بفعل اوامره واجتناب نواهي والصلاه على رسوله محمد و اله اجمعين أحسن ما فسرت به الصلاة الصلاة من الله كما قال ابو العاليه رحمه الله هي ثناؤه سبحانه على عبده في الملائئه الاعلى فاذا قلت اللهم صل على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملا الأعلى قوله رسول الرسول هو ذكر اوحي اليه بشرا وامر بتبليغه محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام له عدة أسماء ورد في القرآن اسمان والبقيه وردت في السنة محمد وأحمد هذان الاسمان ورد في القرآن والحاشر والعاقب والمقفي والماحي ونبي التوبة ونبي الرحمه هذه وردت في السنه ومحمد يعني من كثرة محاميده سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لكثره محاميده وآله اجمعين آل النبي صلى الله عليه وسلم قلت في تفسيره آل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم اقاربه المؤمنون به أو من حرمت عليهم الزكاه من اقاربه أو ان اله اتباعه على دينه إلى آخره أو أن ذلك بحسب السياقات وقراءه الأحوال قال الجميع قال الشيخ الامام الأجل ابو الحسن أحمد بن محمد البغدادي القدوري رحمه الله قال كتاب الطهارات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسل وجوهكم وايديكم من المرفق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين تدا المؤلف رحمه الله متنه بكتاب الطهاره لان اكد اركان الاسلام بعد بعد الشهادتين هي الصلاه والطهاره هي مقدمه الصلاه ولا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وكما يقال التخلية قبل التحليه يعني قبل أن تتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل تتخلى عن الاذى وتتطهر برفع الحدث الأسقر والأكبر الى اخره قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل وقوله الطهارات في اللغة النضافه والنزاهه على الاقدار والطهاره طهارتان طهره معنويه وطهره حسيه أما الطهاره المعنويه فهي طهاره القلب طهاره القلب من الشرك وشوائبه والبدع وشوائب البدع وامراض القلوب وامراض القلب من الغل والحسد والكبر والعجب إلى اخره وهذه الطهاره الطهاره المعنويه هذه لا يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في تاليفهم وانما يتكلم عليها من يتكلم على الفقه الاكبر وهم اهل العقائد او من يتكلمون في الاخلاق والسلوكيات إلى اخره والقسم الثاني الطهاره الحسية وهي المراد هنا وهي رفع الحدث وزوال الخبث فالطahara الحسيه هي المراده هنا وهي تشمل امرين كما سياتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول رفع الحدث والحدث هذا الحدث هذا امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من مما تشترط له الطahara او تجب له الطahara ك الصلاة تمس المسحف إلى اخره وزوال الخبث القبح هو النجاسه <تصفيق> قال رحمه الله قال الله تعالى يا ايها الذين هنا المؤلف رحمه الله تعالى صدر بهذه الايه التي اشتملت على الطهارة الصغرى واحيانا المؤلف رحمه الله تعالى يريد بعض الدلائل في متنه ولم يتخذ في ذلك منهجا في ايراد الادله و التقديم تقديم الباب بدليل الى اخره وعلى كل حال فالمؤلف رحمه الله تعالى احيانا وهذا على سبيل الندره يرد بعض الأدلة اثناء متنه و اما ذلك فإنه يريد كلاما او متنا مجردا عن دله وهذا هو الأصل الأصل أن المتون تكون او تقتصر على جوامع الكلم دون أن يكون هناك استدلال أو شرح أو نحو ذلك إلى اخره قال رحمه الله ففرض الطهارة قوله الطهاره المقصود بذلك هي الطهاره الصغرى بدا المؤلف رحمه الله بيبيان احكام الطهاره الصغرى قبل ما يتعلق باحكام الطهاره الكبرى كما سيأتي ان شاء الله وقوله فرض هذا الفرض في اللغة القطع والمقصود هنا أركان الطهاره الصغرى يعني اركان الطهاره الصغرى والحنفيه كما سياتي ان شاء الله انهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب كما انهم يفرقون بين الصحيح والفاسد في الاحكام الوضعيه سياتي ان شاء الله شيء من ذلك قال غسل الأعضاء الثلاثه ومسح الراس والمرف والمرفقين والكعبان يدخلان في القسل تماما غسل الاعضاء الثلاثه يقصد بذلك المؤلف رحمه الله غسل الوجه وغسل اليدين وكذلك أيضا غسل الرجلين ودليل وهذا بالاجماع يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله هذا بيجماع العلماء ان غسل الوجه واليدين والرجلين أنه فرض من فروض الطهاره الصغرى كذلك أيضا مسح الراس أيضا هذا باتفاق الأئمة الأئمة يتفقون على أن مسح الرأس فرض وإن كانوا يختلفون كما سياتينا ان شاء الله في قدر في قدر الممسوح ودليل ذلك كما تقدم الآية وايضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما حكى صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال والمرفقان والكعبان يدخلان في القسل يعني يقول لك المؤلف أن المرفق يدخل في الغسل وكذلك ايضا الكعب يدخل بالقسل وهذا أيضا باتفاق الأئمة خلاف للظاهريه فان الظاهريه لا يرون ان الغسل ان المرفق يجب غسله او ان الكعب يجب غسله ويستدلون بظاهر الايه وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين والى حرف غايه والغايه تدل على ان ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبلها لكن صواب في ذلك ماذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان المرفق يجب غسله كذلك ايضا الكعب يجب غسله ويدل لذلك حديث ابي هريره في صحه مسلم فان ابي هريره رضي الله تعالى عن توضى فغسل يديه حتى اشرى في العضد وغسل رجليه حتى اشرى في الساق فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فكون توضى حتى اشرى في العضد هذا يدل على أنه غسل مرفقيه وتوضا أيضا حتى أشرع في الساق هذا يدل على أنه غسل كعبيه قال المؤلف رحمه الله والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصيه وهو ربع الراس لما روى المغيرة بن شعبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط قوم فبال وتوضا ومسح على ناصيته وخفيه كما سلف الأئمة يتفقون على أن مسح الرأس واجب وانه فرض لكنهم يختلفون في قدر ما يجب مسحه هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما قدر ما يجب مسحه وهو ربع الراس وذكر الدليل رحمه الله حديث المغيرة في مسلم قال مسح على ناصيته فكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية هذا يدل على أن النبي عليه الصلاه والسلام مسح ربع الراس نعم هذا الحديث الذي استنله به المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عند الامام مالك والامام أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس لا يكفي أن تمسح ربع الرأس بل يجب ان تمسح جميع الرأس لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للالصاق يعني ملصقين ايديكم اي برؤوسكم وايضا حديث عبد الله بزيد زيد في الصحيحين لما نكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح راسه بيديه فأقبل بهما واتبر ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض بعض الراس الا أن يكون عليه امامه كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه الشافعي رحمه الله تعالى قال يجز ما يقع عليه اسم المسح نعم يجز ان يمسح ما يقع عليه اسم مسح والذي يظهر والله اعلم انما ذهب اليه ابن مالك و احمد يمسح ان, أن لا بد ان يمسح جميع الراس أنه هو الاقرب ابن تيميه رحمه الله يقول الواجب مسح معظم الراس ليس جميع الراس يعني يكفي انك تمسح أكثر الراس فاذا مسحت اكثر الراس كفى ذلك بد ان نفهم قاعده وهي ان قاعده في الممسوحات يعني المسح عباده خفف الشارع في اصلها فهي عباده مبنيه على التخفيف فإذا كانت مبنية على التخفيف فلا يشدد فيها فلا يشدد فيها فيظهر ان ماذا رحمه الله وهو اننا نمسح معظم الراس لا يجب ان نستوعب جميع الراس بالمسح هذا هو الاقرب يعني قد يبقى بعض الجوارب ما مسحت الى اخره يكفي في ذلك لان كما ذكرنا القاعده ان ان المسح خفف الشارع فيها خفف في اصلها فاذا كان كذلك لا نشدد فيها وهذا سياتينا ان شاء الله يعني نظيره في التيمم نظيره في المسح الخفين الى اخره قال لك المؤلف وسنن الطهاره غسل اليدين هنا ماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما يتعلق بالمضمضه والسن الشق سيتكلم عليهما لكن ما, ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسح الاذنين يعني هل يجب على المتوضئ أن يمسح اذنيه أو لا يجب عليه المؤلف ما ذكر ذلك فعنده أن مسح الأذنين سنه وليس واجبا وهذا مذهب الامام بحنيفة كما انه أيضا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي فالامام أحمد هو الذي انفرد بالقول بمسح الاذنين الجمهور الذين قالوا بأن مسح الاذنين ليس واجبا قالوا استدل على هذا بظهر القرآن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم ما ذكر الاذنين حديث عبد الله بن زيد قال مسح براسه ما ذكر الاذنين الى قره احمد الذي قال بمسح الاذنين استدل به حديث عبد الله بن زيد الاذنان من الراس لكن حديث فيه ضعف وكذلك أيضا ثبت مسح الاذنين باسانيد صحيحه عن ابن عباس وابن عمر كما أن الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن مسح الاذنين داخل في مسح الراس يعني يقولون الاذنان من الراس والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم تدخل الاذنان في الراس فكل القولين الحقيقة له قوه يعني سواء قولنا بما ذهب اليه المؤلف او مذهب أحمد والاحوط للمسلم هو أن يمسح اذني خروجا من خلاف قال والسنن الطهارة يعني المقصود بالطهاره هنا الطهاره الصغرى قال غسل اليدين ثلاثه قبل ادخالهما الان اذا استيقظ المتوضئ من نومه من سنن الطهارة غسل اليدين ثلاثه يعني اذا اراد المسلم ان يتوضا فالسنه ان يغسل يديه ثلاثه مرات كما جاء في حديث عبد الله بزيت في الصحيحين وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وإذا كان مستيقظا من نومه أو من نوم الليل الناقض للوضوء هل غسل اليدين ثلاثه هل هو واجب او ليس واجبا الى اخره المؤلف يرى انه سنه وهذا ايضا مذهب الشافع ومالك خلاف لأحمد فإن أحمد يرى أن غسل اليدين لمن استيقظ من نومه من نوم الليل الناقض للوضوء يرى أنه واجب لحديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقى احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده والمشى عليه قول الجمهور أن غسل اليدين أنه ليس واجب واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في البخاري انه نام في بيت ميمونه عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصلاته وطهارته ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثه قال وتسميه الله تعالى في ابتداء الوضو يقول لك التسميه هذه سنة فوجوب الغسل هذا أيضا من مفردات احمد التسميه أيضا هذه من مفردات الامام احمد فلامه ثلاثه يقول بأن التسمية ليست واجبه وإنما هي سنه ويدل لذلك حديث ابي هريره لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث لا يثبت يعني الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء امام احمد يقول لا يثبت في الباب شيء لكن الحنابلة رحمهم الله يرون وجوب التسمية وانه اذا نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء فانه يستأنف اما إذا ذكر بعد نهايه الوضوء يقولون بان طهرته صحيحه والصحيح ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ان التسميه ليست واجبه وانما هي مستحبه والحديث له طرق يشد بعضها بعضا وايضا وردت التسميه أيضا في غير هذا الحديث كما في مسند الامام احمد رحمه الله فالاقرب ما ذهب اليه المؤلف وان التسميه انما التسميه قال والسواك نعم من سنن الطهاره السواك ويدل لذلك حديث وهذا أيضا باتفاق الائمه ان من سنن الوضوء السواك ويدل له حديث أبي هريره لولا أن اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضو ومحله محله عند المضمضة هذا أبلق ولو استاك قبل أو استاك في اثن أثناء الوضو هذا كله تحصل به السنه قال والمضمضة والاستنشاق يعني يرى المؤلف رحمه الله ان المضمضه والاستنشاق انهما سنه في الطهارة الصغرى وسياتي في الطهاره الكبرى ان المضمضه والاستنشاق انها واجب في الطهاره الكبرى لكن في الطهاره الصغرى يرى انها سنه وعند الإمام احمد انها واجب هذا أيضا من مفردات مذهب الامام احمد فلاما ثلاثه مالك والشافعي وابو حنيفه كلهم يرون أن المضمضة والاستنشاق انها ليست واجبه وانما هي مستحبه والذين قالوا بال بالاستحباب كما ذكر المؤلف رحمه الله استدل بانه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة, في المضمضة لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام وايضا الذي ورد قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فامر الله عز وجل بغسل الوجه فقط وايضا حديث, حديث عبد الله بزيد زيد وعثمان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المضمضه والاستنشاق هذه وردت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهم يرون انها مستحبه في الطهاره الصغرى الامام احمد رحمه الله يرى انها واجبه ويستدلون على هذا يقولون بان الفم والانف من الف من الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوه وجوهكم والفم من الوجه والانف من الوجه بدليل ان الصائم بدليل أن الصائم لو تمضمض فان هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الظاهر وانه من الوجه وايضا يدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر وهذا أمر ان قوله ثم ليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر هذا امر والامر يدل على ماذا يدل على الوجوب وايضا في حديث لقيط وان كان ضعيفا اذا توضات فمضمض اذا توضات فمضمض والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكروا أن النبي عليه الصلاه والسلام اقل بالمضمضه والاستنشاق فيظهر والله اعلم أن ما ذهب اليه لمام احمد في هذه المساله أنه أقرب قال ومسح الأذنين تقدم الكلام على ذلك قال وتخليل اللحية نعم صحيح تخليل اللحية يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه سنه وهذا باتفاق الائمه وتخليل اللحية هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو ورد في حديث ما أن امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته لكنه لم يثبت لكن المعول على هذا ورده عن الصحابه رضي الله تعالى عنه ابن قيم رحمه الله يقول يخل لحيته احيانا يعني في بعض الاحيان يخلل اللحية وبعض الاحيان يترك تقليل اللحيه وكيفية التخليل أن ياخذ غرفة ويضعها تحت الحنك ثم يعرق لحيته ثم غرفة للجانب الايمن ثم الجانب الايسر قال والاصابع نعم صحيح ايضا تخليل الاصابع هذا راي هذا ما ذهب اليه المؤلف وقول احمد والشافعي ان تقليل الاصابع سنه يعني بخلاف المالكيه يقولون تقليل اصابع اليدين واجب والرجلين سنه لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف أن تقليل الاصابع سنه في حديث لقيط بن صبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع لكن ابن القيم رحمه الله يقول يستحب ان يكون التقليل احيانا يعني لا يداوم عليه قال وتكرير الغسل إلى ثلاث وهذا باتفاق الائمه يقول لك المؤلف تكرير غسل ثلاث كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين لما توضى فان عثمان رضي الله تعالى عنه لما حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثه ثلاثه فيتمضمض ثلاثه ويغسل وجهه ثلاثه ويديه ثلاثه الى قره الا الراس نعم يمسحه مره واحده يعني عندنا عضوان طهرتهما واحده العضو الاول الكفان في اول الوضوء السنه أن, أن تكون طهارتهما ثلاثه دائما العضو الثاني مسح الراس السنه أن يمسح مرة واحدة عند جمهور العلماء خلاف للشافعي الشافعي يرى تكرار المسح انه يمسح الراس ثلاث مرات لكن هذا شاذ يعني كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه شاذ اما بقيه الاعضاء فالسنه ان يغسله تاره 3 وتاره 2 وتاره 1 وتاره يخالف يغسل 3 3 2 2 مره مره كما جاء في البخاري وتاره يخالف فيغسل وجهه 3 ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال رحمه الله ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهاره هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله أن النيه نيه الطهاره ونيه رفع الحدث انها مستحبه والصواب في ذلك انها شرط لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال ويستوعب رأسه بالمسح يعني يقول لك استحب ان يستوعى براسه وبالمس لانه يرى كما تقدم أنه يجب ماذا مسح ماذا الربع نعم لانه يرى كما سلف أنه يجب مسح الربع فقط قال ويرتب الوضو فيبدا بما بدأ الله تعالى بذكره وبالماء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 الله أن ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه ya ala ان شاء الله في درس باذن الله لكن هل تريدون ان نواصل او نبدا في احكام المعاملات لان الاخ المسعود يقول في اقتراح ان يكون درس في العبادات ودرس في المعاملات نواصل يعني قال رحمه الله ويرتب الوضوء الوضوء فيبدا بما بدا الله تعالى بذكره وبالميمن هنا افاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الترتيب سنه وعلى هذا لو أنه غسل يديه قبل أن يغسل راسه فإن هذا جائز لكن الأفضل أن يرتب فيبدا بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الترتيبه سنه وليس واجبا ودليلهم على ذلك حديث المقدام بن معذ كرب حديث المقدام بن معذ كرب ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض واستنشق بكونه غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق هذا يدل على ان الترتيب ليس واجبا في سنن ابي داود وعند الامام احمد والشافعي ان الترتيب شرط او ان الترتيب ركن نعم ركن فرض من فروض الوضوء ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فادخل الممسوح بين المغسولات ومقتضى البلاغه ان تكون المغسولات ثم الممسوح وانما ادخل الممسوح بين المغسولات لاعتبار الترتيب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف اتى الصفا وقال ابدا بما بدا الله به كما في صحيح مسلم فبدا بالصفا في سنن النسائي بلفظ الامر ابدا بما بدا الله به قال وبالميمن هذا صحيح ان السنه ان يبدا بالميمن بالحديث حاشه بالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شانه كله وايضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضئتم فابدؤوا بما يمينكم توضئتم فابدؤوا بما في حديث امي عطيه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لللاتي غسلن ابنته ابدئن بما منها ومواضع الوضوء منها وقال علي رضي الله تعالى عنه لا ابالي باي اعضاء وضوء بدات قال لا ابالي باي اعضاء وضوء بدات هذا يدل على أنه لو قدم اليسرى اليمنى فان هذا جائز لكن السنه كما ذكر المؤلف ان يبدا بالمن بالميامن قال والمعاني الناقضه للوضوء لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهاره الصغرى شرع في بيان مفسدات الطهاره الصغرى وهذا من احسن الترتيب يعني هذا من حسن التاليف فهو الآن بدأ بالطهاره الصغرى قبل الطهاره الكبرى لأن الحاجه الى الطهاره الصغرى اكثر من الحاجه الى الطهاره الكبرى ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بمبطلات هذه الطهارة ثم بعد ذلك سيذكر الطهارة الصغرى والكبرى ثم سيذكر موجبات الطهارة الكبرى وبعد أن يذكر ما يتعلق بطهاره الماء سيشرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بطهاره الصعيد نعم فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله وتعالى ترتيب جيد قال والمعاني الناقضه للوضوء يعني العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه وقوله المعاني هذا يدل على أن الحدث معنا الحدث ليس امرا حسيا كما أن الطهارة ليست امرا حسيا وانما الحدث معنا يقوم بالبدن يمنع من مما تشترط أو تجب له الطهارة كالصلاه ومس المصحف قال كل ما خرج من السبيلين هذا الأول هذا الناقض الأول ناقض الأول كل ما خرج من السبيلين والسبيلان تثنيه سبيل والمراد مخرج البول ومخرج الغائط وسمي هذا المخرج سمي سبيلا يعني طريقا لانه طريق لما يخرج منه من الاذى فالخارج من السبيلين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا ناقض من نواقض الوضوء وهذا بالاجماع في الجملة يعني العلماء يجمعون في الجمله على أن الخارج من السبيلين ناقض و هذا كثيرة من, من القرآن القران قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط وايضا من السنه ان حديث ابي هريره للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا احل حتى يتوضا فقيل له ابي هريرة ما الحدث قال فساء او ضراط وكذلك ايضا حديث صفوان ابن عساه رضي الله تعالى عنه ولكن من بول وقائط ونوم وايضا حديث علي في خروج المذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضا الى اخره دل على هذا كثيره وكلام المؤلف رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل القليل والكثير والطاهر والنجس والمعتاد وغير المعتاد القليل والكثير هذا ظاهر الطاهر مثل الريح الريح هذه طاهره والنجس مثل البول والغائط والمذي والودي الى اخره والمعتاد وغير المعتاد المعتاد واضح غير المعتاد غير المعتاد مثل رطوبه فرج المراه هذا غير معتاد ومثل الريح التي تخرج من قبل المراه ومثل الثلث نعم لو حصل للمسلم سلس بول او سلس نجه أو استحاضه الى اخره اما بالنسبه لرطوبه فرج المراه كذلك أيضا الريح لا تخرج من قبل النساب هذه ليست ناقضه هذه كذلك ايضا الـ الـ الـ الأشياء التي تكون سببها المرض والاله فهذه ايضا ليست ناقضه مثل الاستحاضه ومثل سلس البول وسلس النجس وسلس الريح فهذه الاشياء ليست ناقضه فخروجها لا يؤثر على الطهاره لكن هل يجب ان يتوضا عند دخول الوقت أو هل يجب ان يتوضا لكل صلاه أو لوقت كل صلاه هذا موضع خلاف أو انه لا يجب ان يتوضا مطلقا هذا موضع خلاف ف احمد وابو حنيفه يقولان لوقت كل صلاه شافعي أشد يقول لكل صلاه الراي الثالث انه لا يجب الوضوء كما قال امام مالك رحمه الله ف المستحاضه ومن عنده ثلاث ابون او ثلاث نجو او ثلاث ريح هؤلاء كلهم هذا الخارج لا يؤثر على طهارتها على طهارتهم حتى ياتي خارج معتاد إذا جاء الخارج مثال ذلك هذه امراه عندها استحاضه فنقول طهارتها لا تزال باقيه حتى ياتي خارج معتاد كبول او غائط او ريح او مثلا هذا شخص عنده سلس بول فانقل هذا لا يؤثر على طهارته حتى ياتي بول معتاد ليس داخلا في السلس بمعنى انه يبول باختياره دون ما يكون خارجا عن ارادته قال رحمه الله والدم والقيح والصديد هذا الناقض الثاني من نواقض الوضو وهو الدم يعم هذا مذهب أحمد وابي حنيفه ان الدم الخارجي الدم الخارجي من الفرج هذا ناقض كما تقدم وله هذا الحديث اسما في الصحيحين انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقالنا صلى الله تحته ثم تقرص بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه لكن بقينا في الدم الخارج من بقيه البدن كما لو حصل رعاف او حصل جرح او نحو ذلك فهل هذا ينقض أو لا ينقض لذهب له المؤلف ومذهب احمد النح الدم الخارج من بقيه البدن انه ناقض للوضوء ودليل ذلك حديث عائشه في سنن ابن من اصابه قيء أو رعاف نعم قيء او رعاف او قلس فليصرف وليتوضا ان أصابه قيء او رعاف او قلس فلينصرف وليتوضا عند مالك والشافعي ان الدم انه لا ينقض الوضوء يخرج الدم انه لا ينقض الوضوء اجل لذلك حاجه الجهابر في قصة الصحابي رضي الله تعالى عنه في غزوه ذات الرقاع الذي أصيب مع ذلك مضى في صلاته قد اصيب بسهم عثمان عمر رضي الله تعالى عن طعن ومضى في صلاته حتى عجز ثم استخلف عبد الرحمن ابن عوف كذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويظن خرج منه شيء من الدم كذلك ايضا علي وابن ابي اوفه نعم ومع ذلك ما ورد عنهم الوضوء ابن عمر وعلي وكذلك ايضا عبد الله بن ابي اوفه فالذي يظهر والله اعلم أن خروج الدم أنه لا ينقض كما هو قول مذهب مالك والشافع قال رحمه الله والقيح والصديد القيح والصديد هذه هذه السوائل هذه متولده عن الدم فتأخذ حكم الدم كما تقدم قال إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير هنا قال لك المؤلف رحمه الله ليس كل دم ينقض الوضوء وانما الذي ينقض الوضو ماذا الدم إذا خرج من البدن ثم سال الى مكان يجب أن تغسله يعني هنا انجرحت ثم سال هذا لما سال الآن هذا المكان يجب ان تغسله الذي سال عليه الدم فيقول كنا ينقض وعباره الحنابلة رحمهم الله يقولون ينقض الدم إذا فحش عند كل أحد بحسبه يعني إذا كان الدم انت اذا كنت تراه يسير ما ينقض إذا كنت تراه فاحش فانه ينقض كل واحد بحسبه وهذا هذا الضابط يعني عند كل أحد بحسبه هذا في نظر لأن من الناس من يكون متساهلا قد يخرج منه دم كثير ولا يلقي له بالا ومن الناس من يكون عنده شيء من الوسواس على كل حال هذا كله تفريع على ما ذهب اليه الحنفيه والحنابل لكن عند المالكيه والشافعية ان هذه لا تنقض الوضوء قال والقي الكلام في القي كالكلام في الدم كما تقدم قال لك اذا كان من الفم يعني يرى المؤلف رحمه الله ان الق ينقض اذا كان ملء الفم ويؤخذ من كلامه أنه اذا كان اقل من ملء الفم انه لا ينقض قال والنوم مضطجعا او متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل عنه سقط نعم النوم هذا باتفاق الائمه انه ينقض لكنهم يختلفون في النوم الناقض والا فان الأئمة رحمهم الله يتفقون على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء وعندنا تغطيه العقل وعندنا زوال العقل تغطيه زوال العقل يعني الجنون هذا ناقض بالاتفاق فاذا زال العقل بالجنون هذا ينقض بالاتفاق القسم الثاني تغطيه العقل بغير النوم كما لو قطعي عقله بالسكر أو بالاغماء أو بالدواء كالبنج فهذا ايضا ناقض بالاتفاق القسم الثالث تغطية العقل بالنوم تغطية العقل بالنوم هذا ناقض باتفاق الائمه لكنهم يختلفون في النوم الذي ينقض الوضو ويدل لذلك حيث صفان بن عساه رضي الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من بول أو غائط أو نوم من بول أو غائط أو نوم فهذا دليل على انه ناقض لكن ما الذي ينقض على مذهب الامام ابي حنيفه قال لك النوم الذي ينقض اذا كان مضطجعا هذا ينقض إذا كان متكئا على شيء متكئ على شيء متكئ على, متك على شيء او مستند الى شيء متكئ على شيء او مستند على شيء لو ازيل سقط هذا الذي ينقض ف وما عدا ذلك ما عدا ذلك لا ينقض هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ودليلهم على هذا قول ابي هريره رضي الله تعالى ليس على المحتتب النائم ولا على القائم ولا على الساجد النائم حتى يتطجع فاذا طجع توضى ليس على المحتتب النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم حتى يضطجع فإذا اضطجع فليتوضا وهذا الوارد عن ابي هريره يعني سناده جيد كما استدل به الحنفية رحمهم الله والمتكئ والمستند هذا ملحق بالمضطجع نعم عمل المتكئ والمستند هذا يلحق بالمضطجع الراي الثاني يعني الراي الثاني راي امام مالك رحمه الله تعالى تفريق بين الخفيف والثقيل فيقول النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء واما النوم الثقيل فانه ينقض الوضوء وعند الامام احمد رحمه الله ان النوم ناقض الوضوء الا اليسير الا اليسير من القائم او القاعد اذا كان يسيرا من قائم أو قاعد غير محتب ولا متكئ ولا مستند إذا كان يسيرا من قائم لا ينقض إذا كان يسيرا من قاعد لا ينقض لكن كما ذكر المؤلف يقول غير محتب ولا متكئ ولا مستند نعم ولا مستند <تصفيق> و شافعي يقن ينقض الا القاعد الممكن لمقعدته فلا ينقض اذا انتقض و يظهر والله علمنا ما ذهب اليه لمن مالك رحمه الله أنه يفرق بين اليسير والثقيل فاذا كان النوم يسيرا فانه لا ينقض سواء كان جالسا أو مضطجعا او قائما أو محتبئا أو متكئا هذا لا ينقض اما ان كان كثيرا نعم اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء ويدل لذلك أن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسه وفي نفض يضعون جنوبهم ومع ذلك نعم مع ذلك لا يتوضؤون واي بن رحمه الله كلامه قريب من هذا يقول اذا كان النوم مستقرقا فانه ينقض اذا كان غير مستقرق بمعنى أنه يشعر بما حوله فإن فانه لا لا ينتقض وضوؤه قال لك والغلبة على العقل بالإغماء والجنون تام الغلبة على العقل بالاغماء والجنود فقدم الكلام على ذلك وهذا باتفاق الائمه قال والقهقهه في كل صلاه ذات ركوع وسجود قهقه هذه ناقضه وهذا من مفردات مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فإذا قهقه في الصلاه فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ولا شك أن القهقهه انها ناقضة لانها مبطلة للصلاة لكن هل تبطل الوضوء مذهب الامام في حنيفة انها مبطلة وعند جمهور اهل العلم انها ليست مبطلة هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل وهو من مفردات مذهب الامام أحمد كما أنه ما ذكر ان مس المرأة ينقض الوضوء نعم وهذا مذهب الامام ابي أن ان مس المراه لا ينقض الوضوء وهو الصواب وسياتي ان شاء الله الكلام عليه قدا والله اعلم صلى الله عليه وسلم